لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجائلون ما عليها صعيدا جرزا قال الزمخشري في معنى هذه الآية الكريمة ما عليها يعني ما على الأرض مما يصلح أن يكون زينة لها ولأهلها من زخار الدنيا وما يستحسن منها وقال بعض العلماء كل ما على الأرض زينة لها من غير تخصيص وعلى هذا القول فوجود كل الحيات وغيرها مما يؤذي زينة للأرض لأنه يدل على وجود خالقه واتصافه بصفات الكمال والجلال ووجود ما يحصل به هذا العلم في شيء زينة له وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان المذكورة فيه أن يذكر لفظ عام ثم يصرح في بعض المواضع بدخول بعض أفراد ذلك العام فيه كقوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله الآية مع تصريحه بأن البدن داخلة في هذا العموم بقوله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله الآية وإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله في هذه الآية الكريمة إن جعلنا ما على الأرض زينة لها قد صرح في مواضع أخر ببعض الأفراد الداخلة فيه كقوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا الآية وقوله والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة الآية إلى غير ذلك من الآيات وقوله في هذه الآية الكريمة صعيدا جرزا أي أرضا بيضاء لا نبات فيها وقد قدمنا معنى الصعيد بشواهده العربية في سورة المائدة والجرز الأرض التي لا نبات بها كما قال تعالى اولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم افلا يبصرون ومنه قول ذي الرمة طوى النحز والأجراز ما في غروضها وما بقيت إلا الضلوع الجراشع لأن مراده بالأجراز الفيافي التي لا نبات فيها والأجراز جمع جرزة والجرزة جمع جرز فهو جمع الجمع للجرز كما قاله الجوهري في صحاحه قال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة وانا لجاعلون ما عليها من هذه الزينه صعيدا او جرزا أي مثل أرض بيضاء لا نبات فيها بعد أن كانت خضراء معشبه في ازاله بهجته واماطه حسنه وابطال ما به كان زينة من إماتة الحيوان وتجفيف النبات والأشجار انتهى وهذا المعنى المشار إليه هنا جاء مبينا في مواضع أخر كقوله إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض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 واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا الى غير ذلك من الايات وقوله في هذه الايه الكريمه لنبلوهم أيهم أحسن عملا أي لنختبرهم على ألسنة رسلنا وهذه الحكمة التي ذكرها هنا لجعل ما على الأرض زينة لها وهي الابتلاء في إحسان العمل بين في مواضع أخر أنها هي الحكمة في خلق الموت والحياة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 وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقد بين صلى الله عليه وسلم الإحسان بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك كما تقدم وهذا الذي أوضحنا من أنه جل وعلا جعل ما على الأرض زينة لها ليبتلي خلقه ثم يهلك ما عليها ويجعله صعيدا جرزا فيه أكبر واعظ للناس وأعظم زاجر عن اتباع الهوى وايثار الفاني على الباقي ولذا قال صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء أيها المستمع الكريم حسبنا ما مضى ليلتنا هذه وأرجو أن يتجدد لقاؤنا حلقات قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته